ناولوني سلاحي كي أداوي جراحي ناولوني لأمضي في طريق الكفاحي <تصفيق> ناولوني سلاحي كي أداوي جراحي ناولوني لأمضي في طريق الكفاحي ناولوني فإني قد سئلت التأني ومللت القعودة كابحة لجماحي ناولوني فإني قد سهمت ومللت القعودا كبيحني جماحي كبيحني جماعي أسير في طريق النفير حيث يحل المصير وأناقني نجاحي نويلني أسير في طريق النفير حيث يحل المصير وأناقني نجاحي ناولني هذود عن عرين الأسود من عدو اللدود غاصب وهباحي <تصفيق> ناولني هذود عن عرين الأسود من عدو اللدود غاصب وهباحي ناولني اعتادي حان وقت جهادي في سبيل الإلهي غدوتي ورواحي. ناولوني عتادي حان وقت جهادي في سبيل الإله قدوتي ورواحي قدوتي ورواحي <تصفيق> ناولوني أقاتل كل طوم وسافل كافر بل لدود وأريهم نطاحي ناولوني أقاتل كل طوم وسافل كافر بل واوريهم نطاحي واوريهم نطاحي <تصفيق> <تصفيق> <ناولولي> كل وعد نفاس او لهي من حقود لا يريدوا صلاحي لاولوني كل وعد نفاس او لهي من حقود لا يريدوا صلاحي لاولوني يجين صوتك İnnehu yestaqiiz, atlık olı sarayı, nawil olı hujib, sota kutsel habib. İnnehu yestaqiiz, atlık olı sarayı, atlık olı sarayı. Nawil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 لا يداوي جراحي ناولوني لأمضي في طريق الكفاح